<Book> 29。ティスアトンワイシューンレストランで1。フィー ا ل م ط ع ー حد。このテーブルは空いていますか メニューをお願いします。「おすすめは何ですかビールをください。 من فضلك واحد ب ي ر ة من فضلك واحد بيره من فضلك واحد بيره من فضلك واحد مياه م ع د ن ي ة من فضلك واحد مي معدنيه اورانج جوسو وكداي من فضلك واحد عصير برتقال, من فضلك واحد عصير برتقال. コーヒーをください。コーヒーをミルク付きでお願いします。砂糖もお願いします。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 واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب هل هل عندكم سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ هاي هل عندكم سجائر؟ هل عندكم هل عندكم شعله نار ولاع ة هل ع فوك غتالي مسن ينقصني ش و ك ا نيف ا غتالي مسن ينقصني سكين スプーンが足りませんこそに」「」「」「」「」